اخترنا اننا نبعد عن بعض خلاص يبعملوش لازم يبان ضعفي وضعفك للناس ويا ريك اللي جبلك سرتي قول كان حبيبي وانا هسبت ليهم بطريقتي ان الحجام بفتكرك عمرنا هنساك ولا هنسى الأيام الحلم اللي كانت وياك هتاخدنا الدنيا وهتفرق